حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الصلاح الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر الله, أكبر, الله أكبر.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 حي على الفلاح حيّي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرته وأصيلة لا إله إلا الله وحده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 ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يفترون الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة الله أكبر من كل عاقد وعاقدة الله أكبر من كل عاقد وعاقدة الله أكبر من كل نافث ونافثة الله أكبر من كل نافث ونافثة الله أكبر ممن عقد العقد الله أكبر ممن كتب ونفث ودفن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 الله أكبر من كل حاسدٍ وحاسدة الله أكبر من كل حاسدٍ وحاسدة الله أكبر من كل عائن وعائنة الله أكبر من كل عائنٍ وعائنة الله أكبر من كل عين اللام الله أكبر من كل عين اللام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 الله يمحق كل باطل الله يدحر كل ظالم الله يدحر كل ظالم إنه هو القوي العزيز بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس <تصفيق> من شر كل نفس <تصفيق> من شر كل نفس من شر كل نفس من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله أرقيكم واعوذ بكم بكلمات الله مِنْ من كل شيطان وَمِنْ ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه ومن كل عين لامه واعوذ بكم بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر عباده ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين ومن همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واعوذ بك رب ان يحضرون وإياكُم بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خَلَقَ من شر ما خلق, شر ما خلق وذرأ وبر ومن شر ما ينزل مِنَ السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار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 عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفه من همزه ونفخه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 اهدنا الصراط المستقيم، اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بَيْنَ أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه ولا يؤده حفظه ما ولا يؤده حفظه ما ولا يؤده حفظه ما ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 ربنا ولا تحمِل علينا إصرَّكَ ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفواًا وغفر لنا وارحمنا وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. أَرَبُّ مِنَ الْمُحْسِنِينَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب افر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفّة، والصفات صفّة، والصفات صفّة، فالزاجرات زجراء، فالزاجرات زجراء، فالتابيات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقذفون ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا دحورا دحورا دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إلا من خطف الخطفة تفأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض.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 يُرسلوا عليكم أشواذ من نارٍ ونحاسٍ فلا تنتصران فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لو أنزل هذا القرآن على جبل لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله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 سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وَإِنَّكَ لَذُو لَذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَإِنَّكَ لَذُو لَذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ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 ما اتخذ صاحبه ولا ولدا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون, ولا يفلح الساحرون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 وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 ولقد علموا لمن اشتراهما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شرعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوى لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين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 وَإِذَا يَرَوْا آيَتَيْنِ يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَيَقُولُونَ سحر, سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ قَالُوا سحران قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافر ان تتبعون الا رجلا مسحورا ان تتبعون الا رجلا مسحورا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 متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أمثورا وقد إنا ما عملوا من عمل فجعل الله بها أم ثورة وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب ساحر كذاب ساحر كذاب, ساحر كذاب وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر عليم إنه لكبيركم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 قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مما قامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين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 فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ تَحْسُدُونَنا لا يفقهون إلا قليلا ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومنهم من ينظر إليك من ينظر إليك أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يبصرون ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أي ونزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أن لك هذا أن لك هذا أن لك هذا أن لك هذا، أنا لك هذا. قالت هو مِنْ عند الله. قالت هو من عند الله. من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.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 فيه ما عينان, عينان تجريان عينان تجريان عينان تجريان فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا فوجدها تغرب في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة في عين حمئة في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما ووجد عندها قوما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 قتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار, يذهب بالأبصار فسات بصير ويبصرون فست بصير ويبصرون ولا تتمنوا, ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسال الله من فضله واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا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 عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أهؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا, يا ليت لنا, يا ليت لنا مثل ما أُوتِي قارون إنه لذو حظ إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الذين فضل براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولولا اذ دخلت جنثك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو ولد فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة نعيم نظرة نعيم وجوه يومئذ ناظرة ناظرة وجوه يومئذ ناظرة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 فرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئة يا قلب إليك البصر يا قلب إليك البصر خاسئة وهو حسير قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها فاقع اللونها تسر ناظرين تسر ناظرين فَلَمَّا رَأوْهَا فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّون بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قالوا فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم يشهدون ولقد جعل في السماء أبروج وزيناها للناذرين وزيناها للناظرين وزيناها للنظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين فاتبعه شهاب مبين ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب اليم واستفتح وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد واستفتح وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد مي ورائه جهنم ويشقى مما ان صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهلي أغلي في البطن كالمهلي أغلي في البطن كالمهلي أغلي في البطون كالمهلي علي في البطون كغل الحميم خذوه فاعتلوه خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يَسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبن من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه وصروا آلهتكم إنكم فاعلين وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفًا لا نحرقنه لا نحرقنه لا نحرقنه لا نحرقنه ثم لنصفنه في اليوم نصفًا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 وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد يجد له شهاب الرصد يجد له شهاب الرصد قال فاخرج منها فانك رجيم قال فاخرج منها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 قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لا أمل أن نجهنم منكم أجمعين قال فانهبط منها قال فانهبط منها قال فانهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين فاخرج انك من الصاغرين والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر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 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا لأبصار، والذي خبوث لا يخرج إلا نكدا، والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج إلا نكدا، يوم يسمعون الصيحة بالحق. ذلك يوم الخروج، ذَلِكَ يوم الخروج، ذَلِكَ يوم الخروج. والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملثت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. ثُمَّ نَبْتَغَوْا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا فَاجْلِدُوا فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مئة جَلْدَةٍ الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة مئة جلدة, مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقا ثما يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُلَايَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَأَتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فَهُوَ يَشْفِينِ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ هُدًى وَشِفَاءٌ هُدًى وَشِفَاءٌ ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين وأيوب إذنأ ربه أن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فناذى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين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 فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 سرابيلهم من قطعان وتوشاجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا غل هذا بلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوه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 يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا يا قومنا يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به أجيبوا داعي الله وآمنوا به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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد